والتبعت من لة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلنا ولكن اكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون غير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من أُنِيهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمِيتُمُهَا أَتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ سَمِيتُمُهَا أَتُمْ و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 ثرة الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكم ما يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفيان، وقال للذي ظن أنه ناجٍ منه مذقني عدا رب كفاه ساه الشيطان ذكر ربه. فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضالمين وقال الملك انني ارى سبع بقرات في ماني قُلُوهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنْبُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِرُؤْيَا تَعْبُرُونَ